الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع كل شيء رحمته وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو الأرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ آخِرُ الَّذِينَ كانوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَالٍ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 ولقد أعصى موسى بآياتنا وسل قان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحٌ كذاب فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 وَإِنْ صَادِقٌ صَادِقًا يُصَبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابًا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 وقال الذين آمَنَ يا قوم انني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داء قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلمًا للعباد ويا قوم ان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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال في العون يا هم أن بنى صرح علي الأسباب.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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أَهْدِكُمْ سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل فَلَا فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 النار يعرضون عليها غل وعشياء ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألف ذعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّاعُ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إن الله قد حكم بين العبادة وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تكوا تأتيكن بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال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 كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً فصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 قُلْ نُهيتُ أَن أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِذْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيهُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُوْكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 نا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لمما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون